والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن كفّر عنهم لن كفّر عنهم سيئاتهم ولا نجزيهم أحسن الذي كانوا يعملون وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَقَرِيبٌ إِلَيْكَ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ بِالصَّالِحِينَ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 ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا فأخذهم الطوفان فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأهجنهم أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين.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 عبد الله الرزق واعبدوه واشكور له إليه ترجعون وإن تكذبو فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبَدِّئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ إِنَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرٌ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْاٰخِرَةَ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 والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمته أولئك يئسوا من رحمته وأولئك لهم عذاب أليم.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 فآمن له لوطا وقال إنني مهاير إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلَ فِي ذُرِّيَتِهِ النُّبُوَةَ وَالْكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ولوٌّ إذ قال لقومه إنكم لا تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحدٍ من العالمين أإنكم لا تأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المُنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ابتنا بعداب الله إن كنت من الصادقين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 رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ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 إلا الذين ظلبوا منهم وقولوا أمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وإلهنا وإلهكم واحد ولحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتينا بالكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحل بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تسلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات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 ما لجاهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن نجهن بل محيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول دوق.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 لنَبَوِي أَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ فَالْجِنَّةُ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَكَأَيْنَ مِنْ دَارٍ اتي لا تحمل رزقها الله يرزقها وانياكم وهو السميع العليم ولا انسانهم من خنق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فانا يفكون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 فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ مُشْرِقُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا يَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ إِمَّا نَفْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبَ مَنْ أُوْكَدَ بِالْحَقِّ لَمْ مَجَّأَ أَلِيسَ فِي جَهَدٍ مَا مَثَّوَلٍ الْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي نَالَ نَهْدِيًا نَّهُمْ شُبُلًا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ